وبعد أيها الإخوة الكرام فمن الرحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والعشرون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في وصول الفقه الحنبلي للإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت الرابع من شهر الله المحرم سنة خمس وأربعين وألف من هجرة مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكان مجلسنا السابق الرابع والعشرون المنعقد قبل بضعة أشهر تناولنا فيه بعضا من صيغ العموم التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على منهج الأصوليين في تعداد صيغ العموم وبيان أثرها ودلالتها على العموم لأن العموم كما يقال عنق الزجاجة في دلالة الألفاظ بالنسبة لنصوص الشريعة إذ لا يكاد يخلو نص فيه تكليف أمر ونهي إلا وله متعلق يرجع إلى شيء من دلالات العموم من هنا كانت العناية الكبيرة لعلماء الشريعة بهذا الباب من دلالة الألفاظ تحديدا في مجلس اليوم إن شاء الله فصلاني في تتمتي ما يتعلق بصيغ العموم وقد تم الحديث عنها فيما يتعلق بحصرها وبيان ألفاظها لكن فصلي هذا المجلس إن شاء الله تعالى في بيان بعض الأساليب التي يستفهم أو التي تفيد العموم ويستفاد منها العموم وهي كلها محل خلاف بين الأصوليين كمثل حكاية فعله عليه الصلاة والسلام والخطام الخاص به أو بالأمة وحكاية الصحابة لبعض ما يحتمل ألفاظ العموم ولفظ الرجال والنساء والقوم ويا عبادي ويا أيها الناس كيف يستفاد منه العموم كل هذا مما نتدارسه في مجلس الليلة إن شاء الله سائرين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته. لا يعم أقسامه وجهاته. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقت لا يعم وقتهما ولا كل السفر. ولا هذه كل هذه أول هذا أول الأساليب التي اختلف العلماء في إفادتها للعموم. حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام التي يحكيها الصحابة هل تفيد العموم؟ قال فعله لا يعم لا يعم الأقسام والجهات التي يتناولها الفعل في الدلالة مثال ذلك يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أين الفعل؟ صلى هل الفعل يفيد العموم؟ قال لا اختلف العلماء هل تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة أو لا تصح فمن يرى صحة صلاة الفريضة لا يستقيم له الاستدلال بحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة لما؟ لأن فعله لا يعم أقسامه وجهاته فللمعترض أن يقول إنما صلى النافلة فلو قال لا لكن الرواية صلى فتفيد العموم فرضا ونفلا يقال هنا حكاية الفعل لا تدل على العموم فمثل صلاته صلى الله عليه وسلم ومثال آخر لما يروي الصحابي فيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفق في حديث نزول جبريل عليه السلام وتحديد مواقيت الصلاة التي علم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة فإنه نزل له خمس مرات في اليوم الأول علمه أوقات الصلاة منذ البدء ونزل له في اليوم الثاني خمس مرات وعلمه أوقات انتهاء الصلوات ثم قال الصلاة أو الوقت بين هذين جاء في الحديث الذي أخرج الإمام مسلم فأقام العشاء حين غاب الشفق قال بعد وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق فقال صلى أو أقام العشاء حين غاب الشفق أو قبل أن يغيب الشفق يقول المصريون حكاية الصحابي حين غاب الشفق لا يعم الشفقين أي شفقين؟ أي شفقين؟ نعم الأحمر والأبيض لا يعم الشفقين فإذا قالها هنا في المغرب فيقصد الشفق الأحمر فهذا معنى قولهم فعله لا يعم الأقسام ولا الجهاد إذن هذه القاعدة الأولى في هذا الفصل حكاية فعله صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منها العموم المسألة الثانية قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ما يظن أنه دلالة عموم هنا شيئان السفر لأنه يعم كل سفر بمعنى أنه يشمل السفر القصير والطويل والسفر الذي يرجع فيه أو يبيت فيه وكذلك قوله الصلاتين يعم وقت الصلاتين كلاهما قال لا يعم الوقتين ولا كل سفر فهذه من القواعد أن مثل هذه في حكاية أفعاله عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منها العموم بخلاف ما لو قال عليه الصلاة والسلام صلوا في السفر أو قال قولا واشتمل عليه لفظ السفر فإنا نتعامل مع لفظه ومنطوقه صلى الله عليه وسلم لكن الفعل إنما هو حكاية الصحابي فلهذا قال حكاية الفعل لا تعم الأقسام والجهاد ومثل قوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم الوقتين ولا كل سفر نعم سن الله إليكم قال رحمه الله وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه إذا حكى الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم كان يفعل كذا هذه دائما رواية الصحابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول عن نفسه كان إنما تأتي حكاية على لسان الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقيا والمغرب إذا غابت الشمس وهكذا قالوا الصبح كان يصليها بغلس كل ذلك من حكاية الصحابة ومثله قوله أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فاه بالسواك حديث عائشة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قول ابن مسعود رضي الله عنه كان يتخولنا بالموعظة عليه الصلاة والسلام كل تلك الأفعال التي تحكى بكان ما دلالة كان قال رحمه الله كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم إذا فيها شيئان إثبات فعل النبي عليه الصلاة والسلام المحكي في تلك الرواية التي اشتملت عليها كان وأمر زائد ما هو الدوام والتكرار السؤال هل يمكن أن يقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وهم يريدون أنه حصل هذا منه مرة أو مرات معدودة؟ ده ما دلالة كان في اللغة كان في اللغة فعل ماضي كان شيء كذا حصل في, في الماضي لكن العرف اللغوي إذا اقترنت كان بالفعل المضارع كان يصلي كان يفعل كان يقرأ تدل على دوام الفعل وتكراره، فإذا تفيد ذلك عرفاً لا من حيث الوضع في اللغة، فليلا تفيد التكرار في الأكثر، ونادراً ما تأتي كان بعد الفعل المضارع تفيد الفعل بمجرده ولو حصل مرة واحدة، وهذا له أمثلة معدودة، كمثل قول عائشة رضي الله عنها، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يضوف بالبيت والحديث في الصحيحين لماذا قلنا مثل هذه الرواية لا تفيد التكرر لأن عائشة رضي الله عنها لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إلا مرة واحدة في حجة الوداع وظاهر اللفظ يوهم أنها صحبته مرات وفي كل مرة كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهي لم تحج معه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فهذا من حيث النادر والقليل لكنه في الأكثر يفيد دوام الفعل وتكرره وهذا عند الفقهاء مهم بأن الفعل الذي يحكيه الصحابة رضي الله عنهم بقوله كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يدل على مشروعية الفعل وتكرره منه فيفيد الاستحباب أو يفيد تأكيد السنة إن كان مما يتأكد فعله في شأنه صلى الله عليه وآله وسلم حسن الله إليكم قال رحمه الله ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم بل بدليل قول أو قرينة تأسن أو قياس على فعله أي شيء يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله فإن فعله لا يشمل الأمة من حيث تناول الفعل للأمة طيب السؤال أليس ما يفعله عليه الصلاة والسلام يكون مشروعا للأمة أن تفعل مثل ما فعل الجواب بلى لكن هو يقول لك لا من حيث دلالة الفعل في اللغة على شمول الأمة له إذن بماذا قال بقرينة أخرى بدليل قولي صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى وقام وركع ورفع ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر ثم عاد ولما أتم صلاته قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي حج صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم فإذا مجرد الفعل في دلالته في اللغة لا يشمد الأمة بل بدلالة أخرى ما هي قال إما دليل قول مثل صل كما رأيتموني أصلي فأخذنا الفعل الذي صل به وجعلناه مشروعا للأمة أن تفعل كمثل ما فعل في الحج قال لتأخذوا عني مناسككم طيب السؤال هل أحتاجوا في كل شيء يفعله إلى دليل قولي مصاحب له مثل صلوا ولتأخذوا عني مناسككم فما قال صوموا كما رأيتموني أصوم ولا طوفوا كما رأيتموني أطوف فكيف نفعل قال ليست هذه القرينة وحدها هذا نول ومنها أيضا قرينة التأسي يقصد بذلك ما ثبت في الجملة من مشروعية تأس الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام أين دلالة المشروعية؟ لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يضع الرسول فقد أطاع الله فلة كثيرة فيها مشروعية التأسي في الجملة مرة أخرى سنقول ما فعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه تشريع للأمة السؤال هل دلالة الفعل هي التي شملت الأمة الجواب لا دلالة الفعل لا تدل إلا أنه فعل لكن فعل وقال افعلوا مثلي فعل والله قال وما آتاكم الرسول فخذوه فعل والله قال لقد كان لكم في رسول الله مسوة حسنة فعل صلى الله عليه وسلم الشيء ثم قسنا فعلنا على حاله فتأسينا به صلوات الله وسلامه عليه في الجملة الفعل في ذاته لا يدل على مشروعية اقتداء الأمة به بل بأدلة أخرى كما سبق المثال ومن القرائن أيضا أن يفعل عليه الصلاة والسلام الفعل بعد مجمل فيكون بيانا له أو بعد مطلق فيكون تقييدا له أو بعد عموم فيكون تخصيص له فيقع في صلى الله عليه وسلم بيانا بوجه من الوجوه ومن ثم يحمل من دلالة المشروعية بحسب الحال في الفعل الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم سنا الله عليكم قال رحمه الله والخطاب والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل أي خطاب في القرآن موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة أو له فقط أي خطاب في القرآن لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاص به أو له وللأمة له وللأمة طب له وللأمة. العكس لو كان هناك خطاب للأمة يتناوله أو لا يتناوله يتناول. قال رحمه الله والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب، يعني إن كان خطابا له فالأمة له تبع وإن كان للأمة فهو داخل فيها قال إلا بدليل يعني مثلا لما يقول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مروات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام فالجواب لا وما سمعت الله يقول قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والخطاب في البداية له يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عد الخطاب ابتدى موجها له عليه الصلاة والسلام لكن الحكم له وللأمة وما سمعت الله يقول إذا طلقتم فطلقوهن وأحصل فالخطاب الخطاب للأمة إذن الخطاب الموجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخصه وحده إلا بدليل كيف يعني بدليل؟ يعني ما كان مختصا به فهو له مثل ماذا؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين فهذا خاص به أو خطاب لا يصلح إلا له يا أيها المدثر قم فأنذر هذا لمن؟ له هو عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الخطاب هنا له فهل تدخل الأمة؟ جواب لا لأن ما أنزل عليها شيء إنما أنزل عليه هو صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله الخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالبخاطب إلا بدليل وقد سمعت أمثلة هذه الأدلة ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بأي شيء يثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال يا رسول الله تدركن الصلاة وأنا جنب فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركن الصلاة وأنا جنب إيش يعني؟ يعني حكمك مثل حكمي طرر عليه الصلاة والسلام أن الحكم لا يختص به إلا بدليل مثل ما خصه الله بإباحة نكاح أكثر من أربع نسوة إباحة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين والله عز وجل إذا شرع حكما فالأصل أنه تشريع له والأمة من بعده فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج يأمره الله بنكاح زينب بعدما طلقها زيد والقصد من ذلك التشريع للأمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا لتقرير حكم أن ابن الصلب ليس مثل ابن التبني في الحكم فابن الصلب زوجته حرام إلى يوم القيام ولو طلقها أو مات عنها أما لابن بالتبني فإنه إن طلق زوجته أو مات عنها جاز لأبيه بالتبني أن يتزوجها كما حصل مع زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه فمقتضى ذلك يا كرام أن الخطاب الذي يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع خطاب يختص به مثل ماذا يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهذا لا خلاف فيه النوع الثاني خطاب له وللأمة وأمته داخلة فيه بلا خلاف مثل ماذا ولقد أحيي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إن كان هذا خطابا له عليه الصلاة والسلام فأمته من باب أولى أن تكون مشمولة بهذا الخطاب فالأمة داخلة في هذا أيضا بلا خلاف ومثل يا أيها النبي لما تحرمه ثم يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم القسم الثالث الذي لا قرينة فيه تدل على دخول الأمة أو عدم دخولها قطعا فهذا الذي أشار عليه المصنف قال لا يختص به إلا بدليل وهو الذي فيه الخلاف والمصنف رحمه الله أشار إلى أنه إنما يتناول الخطاب له عليه الصلاة والسلام أمته داخلة فيه نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها كخطاب خاص به لما يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه جاء يسأل يستفتي عنده قضية فأجابه السؤال هل جوابه وفتواه وخطابه خاص بذلك الرجل وتلك المرأة؟ الجواب لا وما أخذ التشريعات الأحكام التي استنبط منها الفقهاء المسائل العظيمة في أبواب شتى إلا من هذه المسائل مر بكعب بن عجرة رضي الله عنه وهو محرم والقمر يتناثر على وجهه فقال أراه قد آذاك هوام مراكسك فاحرق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو إذ بحشاتا هل هذا الحكم خاص بكعب رضي الله عنه الجواب لا وما حصل أيضا في تطبيق الأحكام الحدود ماعز والغامدية الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان فأفتاه بالكفارة صلى الله عليه وسلم فاطمة بن تقيس سألته عن مسألة المطلقة وما لها من السكن والنفق أمثلة كثيرة جدا هل كانت الإجابات لأولئك الصحابة والصحابيات خاص بهم وبهن الجواب لا قال خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هكذا أيضا يشمل الأمة كلها لماذا؟ لماذا؟ لأنه جاء لتشريع الأحكام للأمة لا للأفراد السؤال أكل شيء يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد الصحابة يأخذ حكم التعميم والتشريع للأمة الجواب نعم إلا بدليل إلا ما خص بدليل مثل ماذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لبردة لابي بردة بن نيار لما ضحى بشاته قبل الصلاة قال اذبح أخرى مكانها قال إن عندنا عناقا يعني شات لم تبلغ السن فقال تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك فخصه بالحكم فهنا لا يأتي أحد ويقول أنا أيضا عندي شات لا تبلغ السن فأذبحها لأنه عليه الصلاة والسلام أذن له قلنا هذا إذن خاص فلا يشمل الأمة جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين لقصة خاصة به فلا تتناول غيره فلا يسع القضاة والحكام في أمة الإسلام إلى يوم القيامة أن يقتصروا في المسائل التي تبنى عليها الأحكام والشهادات على شاهد ولو شهد عندهم إمام البلد وشيخ الإسلام وعالم الأمة لا يخفي شهادة واحد فالمسألة ليست متعلقة بثقتنا في الشاهد وعدالته عندنا وتصديقنا لما قال هذا أحكام فلا بد من شهادة اثنين فلو قال قائل ألم يحكم عليه الصلاة والسلام لخزيمة بشهادته تساوي شهادتين قلنا هذا خاص فإذا الأصل في خطابه للواحد أنه خطاب للأمة كلها فمن هنا يستفاد العموم قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها فعله في تعدي الحكم إلى الأمة كمثل الخطاب الخاص به وتقدم أن الخطاب الخاص به يتناول الأمة أيضاً نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر الغرر الغبن والخداع وما لا يختم على شيء من الوضوح والبصيرة هكذا يحكي الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الصيغة صيغة عموم أين هي أين صيغة العموم الغرر المنال الاستقرار فإذا كل بيع فيه غرر فهو منهي عنه، سواء كان غررا يسيرا أو فاحشا، سواء كان غررا ظاهرا أو باطنا، نهى عن بيع الغرر، إذا كانت الصيغة صيغة عموم فلما النقاش حولها؟ الجواب لأنها ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرق بين أن تتعامل مع الفاظ النص الشرعي آية أو حديث كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطبق عليها قواعد دلالات الألفاظ وبين أن تكون حكاية يحكيها الصحابي السؤال ماذا رأى الصحابي حتى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار كانت واقعة وقصة حضرها فقال ما قال أو شهد مجموعة مواقف فاستخرج منها قاعدة عامة وحكى هذه القاعدة بقول نهى عن بيع الغرار ليس عندنا القصة أو الحادثة أو الواقعة التي حكى فيها الصحابي هذه الجملة ولهذا اختلف العلماء فالذي عليه المذهب هو الذي قرره المصنف أن الصحابي إذا حكى جملة تحمل صيغة عموم تحمل على العموم لماذا؟ أولا لأنه عدل فيقبل قوله ثانيا أنه عارف باللغة وبالمعنى دلالة اللفظ هو يعرف هو عربي وإذا قال الكلمات فهو يقصد دلالتها وثالثا لأن إجماع الصحابة والتابعين إن عقد على الاستدلال بتلك الأحفعال التي يحكيها الصحابة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالوا يستشهدون بها فيما ذهب الأكثر كما يقول الإمام الآمدي رحمه الله إلى عدم حمل هذه الألفاظ على العموم لما؟ قالوا لأن لا ندري ما الذي رأاه الصحابي لاحتمال أن يكون شهد قصة أو واقعة أو بيعا معينا خاصا ففهم منه فعما قالنها عن بيع الغرر وربما كان غررا مقصودا في قصة معينة ولأنه لما يسمع صيغة غير عامة فتفيد العموم فيحكيها والحجة, والحجة كما يقولون في المحكي لا في الحكاية يعني في الواقع وهو ما نقلها إنما حكاها قل عن بيع الغارة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم طب هل هذا على العموم؟ المسألة محل خلاف والذي عليه المذهب أن الصحابية إذا حكى الفعل بصيغة العموم حملة على العموم لما تقدم لعدالته وليثقتنا بمعرفته بالعلم واللغة والمعنى وليجماع الصحابة والتابعين على الاستشهاد بمثل هذه الوقائع التي يقى فيها عموم فعله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الله إليكم فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس أي لفظ فيه الرجال هل يتناول النساء الجواب لا لأن الرجال مخصوص بالذكور وكذلك الرهط لأن الرهط اسم في اللغة للجماعة من الرجال خاصة فلفظ الرجال لا يعم النساء ولفظ الرهط لا يعم النساء ولا العكس إذا جاء لفظ النساء، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا، هل هذا يشمل الرجال؟ في الدلالة لا، لأن النساء مخصوص بهن، والرجال مخصوص بهم أيضا فهذا من حيث الأصد لفظ الرجال لا يتناول النساء ولا العكس. نعم. قال ويعم نحو الناس والقوم الكل. وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعاً طيب اتفقنا على أن هناك ألفاظ خاصة بالذكور وهو الرجال والرهد ونحوه وألفاظ خاصة بالنساء مثل النساء والنسوة فهذا خاص بهم لكن هناك ألفاظ تشمل الجنسين الذكور والإناث قال مثل الناس والقوم يعني لما يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هل هذا خاص بالرجال؟ لا لفظ الناس يشمل الرجال والنساء يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزال الساعة شيء عظيم يشمل الرجال والنساء قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل يشمل الرجال والنساء قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يشمل الرجال والنساء ومثله أيضا لفظة قوم ما بال أقوام ما بال قوم يشمل الرجال والنساء على حد سواء فيب سؤال إذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء فلماذا قال الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء فلماذا أفرد النساء يعني لقائل أن يقول النساء ما دخلوا في القوم ولذلك أفردهن بالذكر قال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن طيب. هذا ليس دلالة على أنهن لم يدخلن في لفظ القوم بل له أكثر من جواب أن يكون من باب عطف الخاص على العام من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال جبريل وميكال ما دخلوا في الملائكة فلماذا أفردهما بالذكر هذا من باب عطف الخاص على العام وله مقاصد بلاغية إما التشريف وإما التنصيص أو التخصيص بالذكر وكل ذلك مقصود من حيث المعنى وإرادة الحكم فلما خص النساء بالقوم لم يدل على أنهن لم يدخلن فيه فهذا هو الجواب قال رحمه الله تعالى وكالمسلمين وفعلوا يعني أي صيغة فيها جمع مذكر السالم هل يشمل النساء؟ أي صيغة فيها جمع مذكر السالم هل يشمل النساء؟ قال نعم مثل المسلمين قد أفلح المؤمنون هل هذا للذكور فقط للرجال حتى النساء يدخلن في هذا طبعا اللفظ لفظ مذكر نعم يقال في هذه الألفاظ جمع المذكر السالم وواو الجماعة مثل فعل يدخل فيه النساء تبعا لا من حيث اللغة, من حيث اللغة اسمه جمع مذكر سالم فعلوا واو الجماعة لجماعة الذكور لأنه يقابلها في اللغة نون النسوة تقول فعلوا وفعلنا فمن حيث النغة وأول جماعة للذكور وجمع مذكر السالم للذكور فكيف دخلت النساء فيه إذا ورد في نص شرعي قال دخلنا فيه تغليبا فان يدخلنا تبعا لأن التغليبة يقتضي تغليب لفظ الذكور والنساء داخلات في ذلك تبع بمعنى حيثما وجدت نصا مثل قد أفلح المؤمنون فإنه يشمل الذكور والنساء وكالمسلمين ومثل افعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يشمل الرجال والنساء أيضا طيب هنا سؤال أيضا في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات تقولون إن النساء يدخلن في جمع المذكر إذا كنا يدخلنا فلماذا أفردهن بالذكر؟ فيقول لك هذا دليل على أن النسوة لا يدخلن في جمع المذكر ولهذا أفردهن فما الجواب؟ كما قلنا قبل قليل لا يسفى قوم من قوم ولا نساء من نساء فإفراد النساء بالذكر ليس لعدم دخولهن بل للتخصيص من باب عطف الخاص على العام للتشريف بالذكر وسبب النزول يبين ذلك ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما بال النساء لا يذكر فنزلت الآية إن المسلمين والمسلمات ما قصدت رضي الله عنها أنهن لا حظ لهن في القرآن ولا في الأحكام إنما أرادت التشريف بذكرهن على وجه الخصوص فنزلت الآية وليس معنا ذلك أنهن لم يكن مشمولات بالذكر فهذا وجه إفرادهن في مثل الآية الكريمة في سورة الأحزام فإذن هذا مما يغلب هذا هو المذهب وثمت رواية أخرى في المذهب أن لفظ المسلمين أن وفعلوا لا يعم النساء لأن هذا جمع مذكر سالم وواو الجماعة للذكور خاصة وهي رواية اختارها بعض الحنابلة كأبي الخطاب والطوفي وأكثر الشافعية واستدلوا بمثل آية الأحزاب وسمعت الجواب عنها مما يدل على أن واو الجماعة يشمل الإناث قول الله سبحانه وتعالى في قصة آدم عليه السلام قل اهبطوا منها جميعا ما وجه الدلالة؟ آدم وحواء اهبطوا الواو والجمع والخطاب لمن؟ آدم وحواء آدم وحواء وإبليس طيب وآدم مذكر وإبليس مذكر وحواء مؤنت فدخلت الأنثى في جمع الذكور وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على النوا والجماعة تشمل الإناث لشمول أمنا حواء نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإخوة وعمومة لذكر وأنثى لفظة إخوة جمع إخوة جمع جمع أخ وعمومه جمع عم طيب هل يشمل الذكور والإناث يعني إخوة يشمل الإخوة الذكور والأخوات الإناث قال نعم وكذا العمومة يشمل العمات المؤنثات والأعمام المذكرين نعم. قال تعم من الشرطية المؤنثة من الشرطية مثل قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من اسم مبهم يحمل في دلالته المؤنث والمذكر على حد سواء قال الله تعالى في شأن أمهات المؤمنين وهن إناث خلص ومن يقنت من كنا لله ورسوله من هنا جاءت للإناث خالصة من يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين لكن إذا جاءت في سياق فإن تشمل الذكور والإناث وشاهد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فمن شملت الذكور والإناث وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ومن الشواهد أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه من شرطيا ولا يشمل الإناث أو الذكور خاصة ولهذا قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن ما قال لها ما يدخلن في الخطاب قال من جرى ما قال من جرت لكن اللفظة من تشمل الذكور والإناث فلهذا لما استفهمت عن شأن النساء أقرها على فهمها رضي الله عنها فأجابها قال يرخين شبرا قالت إذن ينكشفنا يا رسول الله قال يرخين ذراعا فدل على إقراره لفهمها أن النساء داخلات في قوله من جرى مع أن الخطاب للمذكر لكن لأن صيغة من الشرطية تفيد العموم وهذا ليس خاصا بمن الشرطية بل من الاستفهامية كذلك ومن الموصولة أيضا تفيد شمول الذكور والإناث على حد سواء وإنما نص عليها المصنف رحمه الله تعالى خلافاً لبعض الحنفية في تقريرهم أن من الشرطية تشمل الذكور دون النساء وإنما قرر بعض الحنفية ذلك لمسألة خلافية وهي حكم قتل المرأة المرتدة فإنهم يقررون, يقررون أن الحكم القتل المرتد يشمل الذكور دون الإناث وذلك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الحروب قالوا فحتى المرتدة هي كافرة فلا تقتلوا لتعميم نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان فلما قيل له طيب حديث من بدل دينه فقتله عام قالوا هذا خاص بالذكور ولا يشمل الإناث والصواب والراجح أن صيغه من تشمل الذكور والإناث ولهذا فالراجح الذي عليه الجمهور أن الحديث عام احسن الله عليكم وقال رحمه الله ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا انتهينا من الصيغ التي تشمل الرجال والنساء والذكور والإناث الآن نتكلم عن الأحرار وغير الأحرار العبيد أو المبعضين المبعض العبد الذي بعضه حر وبعضه رقيق كان يكون عبدا مملوكا بين اثنين شركاء أو أكثر فيعتق أحدهم نصيبه أو يموت. فيعتق نصيب عبده إذا كان قد علق عتقه على موته فيبقى العبد بعضه حر وبعضه رقيق فيسمى في الفقه المبعضة هل هؤلاء يدخلون في الخطاب؟ أما الكلام عن العبيد فقال كل لفظ فيه الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولله على الناس حج البيت أو المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا أو يا عبادي كل ذلك يشمل يشمل الأحرار والعبيد ولله على الناس حج البيت يشمل العبيد الجواب نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يشمل العبيد لا العبد لا جمعة عليه نقول بلى هو يشمله ولو لم يأت استثناؤه لبقي على الوجوب أربعة لا جمعة عليهم وذكر منهم العبد المملوك إذن لو لم يأت استثناؤه لدخل إذا كل لفظ في يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو المؤمنون ونحوها ويا عبادي يشمل العبد طيب إذا شمل العبد الرقيق الخالص فإنه يشمل المبعض من باب أولى ليش أولى؟ بعض لأن المبعض بعضه حر والخطاب يتناول الأحرار بلا خلاف فمن كان بعضه حرا فمن باب أولى نعم سن الله إليكم قال رحمه الله ويدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع طرينة فيعمل بها الكفار هل يدخلون في الخطابات العامة؟ قال نعم أي لفظ عام مثل يا أيها الناس يشمل الكفار أو لا يشمل؟ يشمل, يشمل لأنهم من الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يشملهم طيب فإذا قال يا أيها الذين آمنوا يشملهم الجواب لا لأن الخطاب بلفظ الإيمان يختص بأهل الإيمان والوصف المتعلق بهم لكن قال الناس ونحوه ما نحوه مثل يا أولي الألباب يشمل المسلم والكافر فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ونحوها فأولي الألباب والناس يشمل المؤمنين والكفار طب إذا كان الناس يشمل غير المسلم فماذا تقولون في قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت يعني يشمل الكفار صح يشمل طيب هل يحج كافر قال رحمه الله إلا مع قرينة فإن دلت القرينة على الاقتصار على الكفار لا يدخل فيه المسلمون وإن دلت القرينة على اختصاصه بالمسلمين لا يدخلوا فيه الكفار مثال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له من المقصود بالناس هنا الكفار خاصة من أين إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهذا غير المسلم فيا أيها الناس هنا جاءت خاصة بالكفار والناس التي تخص المؤمنين خاصة لا يدخل فيها الكفار فهذا فقط إذا دلت القرينة كمثل لله على الناس حج البيت الخطاب لأهل الإسلام خاصة ومن الآيات التي شملت النوعين كما قرر الشافعي رحمه الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فالناس الأولى هنا خاصة بالمؤمنين الذين قال لهم الناس قيل نعيم المسعود وقيل غيره إن الناس قد شمعوا لكم كفار مكة فالناس الأولى ما دخل فيها الكفار والناس الثانية ما دخل فيها المسلمون فهذا معنى قوله يدخل كفار في الناس ونحوه إلا مع قرينة طيب فإذا جاءت القرينة ماذا نفعل؟ يعمل بها بما دلت عليه القرينة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم فكل خطاب بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب أو يا أهل الكتاب لا يشمل أمة الإسلام لأنها ليست أمة كتاب بل أمة دين شرعه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال رحمه الله ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرين السؤال هل كل لفظ فيه يا أيها الناس يا عبادي يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجواب نعم يعمه كل لفظ يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم كل لفظ فيه الناس يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يا عبادي قال رحمه الله حيث لا قرينتا فإن كانت قرينة تخص الأمة دونه لم يدخل مثل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول خطاب ليس له خطاب للأمة لأنه هو المطاع وليس المطيع هو المتبع وليس المتبع فالأمر للأمة فلا يقال إنه داخل ليطيع نفسه هذه القرينة تخص الأمة دونه صلى الله عليه وآله وسلم نعم سلا الله وريكم قال رحمه الله ويعم غائبا ومعدوما, وي وي ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكل فلغة هذه مسألة مما خاض فيها المصوريون وليست لها دلالة ولا أثر ولا معنى هل الخطابات في القرآن بالأوامر والنواه والتكليف التي نزلت بها الشريعة في العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والأخلاق والآداب السؤال هل هذا كان خاصا بالبشر الموجودين زمن النبوة من الصحابة رضي الله عنهم فيعم الموجودين على وجه الأرض آنذاك أو يعم الغائب أيضا والمعدوم الذي جاء بعد ذلك في الأمة ما سبب الإشكال؟ انتبه أولا لا إشكال ولا خلاف أن الدين إلى يوم القيامة وأن الشريعة باقية إنما يناقش الأصوليون في طريقة تناول اللفظ نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا افعلوا لا تفعلوا كل الخطابات يقول افعلوا الخطاب لمن؟ للموجود الحي الحاضر لكن لما قال الله عز وجل قبل أكثر من 1400 سنة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الخطاب لك؟ هل هذا الخطاب لك؟ لا نزلت قبل 1400 سنة قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة استجيبوا لله للرسول أطيعوا الله والرسول هل هذا الخطاب شملك وأنت جئت بعد ألف سنة وزيادة هذا كلام الأصولين هل ذلك الخطاب يتناول الغائب والمعدوم قال رحمه الله نعم يعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف إذا جاء هذا المعدوم الذي كان وقت نزول التكليف. كان عدما ثم جاء بعد مئة سنة خمسمائة سنة ألف سنة وجد وكلف لأنه قد يوجد المعدوم ولا تكليف عليه مثل صبي مات قبل البلو كبير فقد عقله فعاش مجنونا بالغ لكنه غير عاقل فقد التكليف ولهذا قال إذا وجد وكلف طيب فهمنا هذه المسألة الآن أن التشريع والوحي الذي نزل فيه تكليف شمل الحاضرين زمن نزول الوحي و والغائبين و والمعدومين إلى يوم القيامة إذا وجدوا وكلفوا السؤال الآن هل هذا الشمول للمعدومين لغوي أو هو مما علم من الدين بالضرورة أنه باق إلى يوم القيامة يحتمل هذا ويحتمل ذاك؟ هل هذه دلالة لغوية قال المصنف لغة يعني يعمهم من حيث اللغة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس لا تأكلوا الربا كل هذا القطاع شمل المعدومين إذا وجدوا على هيئة التكريف إلى يوم القيامة من حيث اللغة والقول الآخر لأهل العلم في المسألة أنه تناولهم لا من حيث اللغة اللغة إنما يخاطب المتكلم الحاضر أمامه ودخول غيرهم فيه سيكون بمقتضى بعض القرائن والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فتقرر في الشريعة أن دينه بلاغ إلى يوم القيامة لكل من يدرك هذا الدين نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلاحا كل متكلم إذا تكلم بكلام أمرا أو نهيا أو خبرا دخل في عموم كلامه قال إن صح إن صلاحا قال عليه الصلاة والسلام الأم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها يخاطب الأمة هل هو داخل في هذا الخطاب؟ الجواب نعم قال عليه الصلاة والسلام استغفروا الله وتوبوا إليه داخل هو في هذا الخطاب؟ الجواب نعم كل خطاب يتكلم به المتكلم فإنه داخل في عموم كلامه قال مطلقا يعني سواء كان خبرا أو إنشاء شاء أمرا أو نهيا لماذا قال هذا؟ لأن من الأقوال في المسألة من يخص بعض الصور فيقول المتكلم داخل في عموم كلامه إلا إذا كان أمرا لأنه لا يصلح أن يأمر نفسه أو يقول إن كان خبرا لا إن فسأطلق فأطلق المصنف الحكم قال مطلقا أعطانا قيدا واحدا فقط قال إن, صلحة يعني إن صلح دخوله في الخطار يعني هل يمكن أن يخاطب عليه الصلاة والسلام؟ الأمة بخطاب وهو لا يصلح لدخوله فيه نعم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. هل سيدخل هو في هذا الخطاب له يقول لا ترجعوا بعدي فيتكلم عن نفسه فلهذا قال إن صلاحا وهذا قيد منطقي حتى يتبين من الذي يدخل فيه المخاطب أو المتكلم في عموم كلامه فائدة هذا في الوقف في الوصية في النذر إذا فعل أحدنا شيئا ماذا لو وقف وقفا على الفقراء وسجله في المحكم وأصدر صكا، بمال أو صدقة أو طعام ثم افتقر هو هل يجوز له أن يأخذ من الوقف الذي وقفه فإذا قلت المتكلم داخل في عموم كلامه تقول نعم ويبنى عليه من المسائل الشرعية هل كان للنبي عليه الصلاة والسلام هل كان يجوز له النكاح بلا ولي؟ وبلا شهود هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن ينكح حال الإحرام أن ينكح ليش؟ هو الذي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدد هو الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح هل المتكلم داخل في عموم كلامه؟ كنت قلت نعم تقول حتى هو لا ينكح إلا بولي ولا ينكح إلا بشاهدين ولا ينكح صلى الله عليه وسلم حال الإحرام فيكون جوابا عن بعض القضايا من أهل العلم من قال هذه خصوصيات له استثني فيها من عموم الأحكام التي تشمله والأمة على حد سواء. نعم. سنالله إليكم قال رحمه الله وتضمّن عام من مدح أو ذم من كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه. كل لفظ فيه صيغة عموم سيقت في مساق المدح أو الذم والمقصود المدح أو الذم لا يعطل دلالة العموم التي وردت فيه. وهذا عند الآئمة الأربعة إن الأبرار لفي نعيم هو مدح لهم إن الفجار لفي جحيم ذم لهم ويبقى لفظ الأبرار على عمومه ولفظ الفجار على عمومه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم جاءت في سياق الوعيد والذم لكن فيها صيغة عموم الذهب والفضة السؤال هل يصح الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب زكاة الحلي من ينظر إلى العموم نقول الذهب والفضة والحلي ذهب وفضة فالذي لا يخرج زكاته يعتبر مكتنزا له ويتناوله الوعيد منع الإمام الشافعي رحمه الله الاستدلال بالآية بهذه الطريقة لأنها سيقت مساق الذم لأمر معين فلا يحمل العموم الذي فيها على عمومه والمسألة محل خلاف نعم حسن الله أريكم قال رحمه الله ومثل خذ من أموالهم صدقة يختضي أخذها من كل, من كل نوع من المال الأموال التي وجبت فيها الزكاة في الإسلام متعددة الإبل والبقر والغنم بهمة الأنعام الخارج من الأرض الزروع والثمار التجارة وعروضها أيضا مما وجبت فيه الزكاة وكذلك الحبوب والثمار أنواع شتى والنقدان الذهب والفضة أنواع خذ من أموالهم صدقة أين العموم؟ أموالهم ولذلك جاءت من للتبعير فهل كل أموالهم يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منها الصدقة؟ الظاهر نعم قال خذ من أموالهم يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال وهذا عليه أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة خلافا لقليلين مثل الإمام الكرخي من الحنفية وابن الحاجب من المالكية يقولون بل يكتفي ويصدق الامتثال لو أخذ صدقة من نوع واحد من الأموال فيصدق أنه انتثل الأمر خذ من أموالهم والتحرير أن خذ فعل أمر والأمر لا عموم له بل هو من قبير المطلق ويصدق الامتثال بالمرة لكن قولهم من أموالهم عموم فيصدق ما رجحه المصنف وهو الظاهر أنها صيغة عموم فينقتضي الأخذ من جميع أنواع الأموال التي وجبت فيها الصدقة والزكاة أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل هذا فصل نختب به مجلس اليوم وفيه مسألتان لطيفتان مهمتان هل دلالة الاقتران تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه؟ معنى الاقتران أن تعطف جملة على جملة أو مسألة على مسألة بحرف العطف قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة السؤال لو بال في الماء أكرمكم الله ما حكم الماء؟ تنجس طيب ولا يغتسل فيه من الجنابة لو انغمس في الماء وهو جنوب واغتسل فيه هل يتنجس الماء؟ دلالة الاقتران معناها أنك إذا حكمت على الماء الذي بال فيه بالنجاسة فإذا كذلك الماء الذي يغتسل فيه من الجناب سنحكم عليه بالنجاسة ماذا قال المصنف؟ قال القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور ما المذكور؟ لا يغتسل ولا يبول لكن التعليل غير مذكور فلا يقتضي التسوية قال إلا بدليل فلا يلزم من تنجيس الماء بالبول فيه تنجيسه باغتسال الجنوب فيه قالوا وذلك أنه وجدنا نصوصا يعطف فيها الشيء على الشيء ويقترنان وهما مختلفان حكمة مثل كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أين المعطوف؟ وآتوا حقه والمعطوف عليه؟ ما حكم الأكل من الثمر إذا نضج مباح وما حكم إخراج زكاة الثمار واجب فعطف واجبا على مباح ولا يلزم من ذلك التسوية بينهما في غير المذكور فدل على أنه يمكن الانفصال وخالف في ذلك بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكالقاضي أبي يوسف من الحنفية والمزن من الشافعية رحم الله الجميع قالوا العطف يقتضي المشاركة واستدلوا بمثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولهذا قالوا لا تجب الزكاة في مال الصغير لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب عليه والآية قرنت بين الصلاة والزكاة فكما لا تجب الصلاة على الصغير لا تجب الزكاة في مال الصغير فإذا استدل مستدل بهذا النوع من الدليل يقالوا أصوليا في الجواب عنه هذا استدلال بالاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء لأن لا يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه حكما في غير المذكور إلا إذا جاء الدليل والقرينة الواضحة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف أن يضمر في معطوف عليه هذه من أعوص المسائل وأدقها في صيغ العموم ونختم بها مجلس الليلة ولندخل مباشرة في مثالها الذي من أجله نصبت المسألة في علم الأصول قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أحمد وأبو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مؤمن بكافر الكافر ثلاثة أنواع في الشريعة الكافر المحارب والكافر الذمي والكافر المعاهد الذمي يهودي ونصراني له عقد الذم يدفع الجزية ويعيش في بلاد المسلمين المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وله وثيقة أمان يعيش فيها في ديار المسلمين أما المحارب فالذي قامت بينه وبين المسلمين حرب وفيها قتال وجهاد قال لا يقتل مؤمن بكافر فإذا قتل المؤمن كافرا فلا يقام القصاص عليه لأنه ليس كفأ له فلا يقتص للكافر من المسلم لا يقتل مؤمن بكافر فكلمة كافر شملت الأنواع الثلاثة طيب. ولا ذو عهد في عهده يعني أيضا لا يقتل ذو عهد في عهده بكاثر فهي معطوف على الجملة الأولى السؤال من هو ذو العهد؟ هو الذمي الذي بينه وبين المسلمين عهد بأن يعيش بينهم فلا يقتل المعاهد بمعاهد مثله أو يقتل؟ قال لا يقتل ولا يقتل ويقتل المعاهد أيضا بالذمي من, من الكافر الذي لا يقتل به الذمي إذا قتله؟ المحارب هو الذي يقتل به فقط قالوا فخصصنا ولا ذو عهد في عهده بالكافر المحارب فقط فإذا قتل الذمي كافرا محاربا فلا قصاص وإذا قتل ذميا مثله يقتص وإذا قتل معاهدا يقتص منه فتبين أن المعطوف به خصوص السؤال هل يعود هذا الخصوص على المعطوف عليه للتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه هكذا يقرر الحنفية المسألة تقرر عندنا أن المعطوف ليس على عمومه وخصصنا الكافر الذي يقتل به المعاهد بالكافر المحارب إذا لا يقتل مؤمن بكافر المقصود به المحارب فإذا قتل المسلم ذميا قتلناه وإذا قتل المسلم معاهدا قتلناه وهذه مسألة اشتد فيها الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي وغيرهم من الفقهاء رحم الله الجميع، فقرر الحنفي أن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه يقتضي أننا إذا خصصنا طرفا نخصص الطرف الآخر. قال المصنف. فهذا تقدير الحنفية في المسألة وجوابهم عن الحديث وأجاب الجمهور بأنه لا يلزم من عطف الخاص على العام تخصيص العموم في المعطوف عليه فيبقى كل على دلالته وأنه إذا احتجنا إلى التقدير في المعطوف فإنه يبقى التقدير بقدر ما تندفع به الحاجة بلا زيادة ولا يضر مخالفة المعطوف للمعطوف عليه لأنه لا يلزم إلا اشتراكهما في أصل الحكم أما في تفاصيله وصفاته وأحواله فلا يلزم ومثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ المطلقات هنا الرجعيات أو البائنات الجميع على العموم سواء كانت مطلقة الرجعية أو مطلقة بائنة عليها العدة ثم قال وَبُعُولَتُهُنَّ أحق بِرَدِّهِنَّ ما المقصود هنا؟ الرجعيات فقط لها الرجعة فعطف الرجعيات على المطلقات عامة واستطعنا أن تقول إن بعولتهن في الآية هنا الرجعيات فهل يلزم أن نرجع لأول الآية المطلقات فنخصصه بما خصصنا المعطوف الجواب لا ثم جواب آخر يقال لو حملنا الحديث لا يقتل مؤمن بكافر على الكافر المحارب فقط لكانه لا يعني لكان مما يعلم بالضرورة أن المسلم إذا قتل الكافر المحارب فإنها حرب فمنطقي أن لا يقتل به وأن لا يقام القصاص فيبقى الحديث هكذا بلا فائدة ونصوص الشريعة تحمل على إفادتها المعنى الذي من أجله جاء التشريع تم الفصل بحمد الله ويكون قد استوفينا ما قرره المصنف في صيغ العموم ليكون مجلسنا القادم بالتخصيص وما بعده إن شاء الله تعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاءا من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ورزقنا الفقه في الدين يا حي يا قيوم اكتبنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين